يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهن ت وأحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجون من ب ي و ت ه ن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وَمَن ي َ ت ل ك َْ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن ي َ ت َ ع د َ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و َ ت ل ك َ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن ي َ ت َ ع د َ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا ب َ ل َ غ ْ ن َ أ َ ج َ ل َ ه ُ م ف أ م س ك ق و ه بمعروف أوفارقوه بمعروف. وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرج ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحد و م ن ي ت و ك ل ع ل ى ا ل ل ه ف ه و ح س ب ه إ ن ا ل ل ه ب ا ل غ أ م ر ه ق د ج ع ل ا ل ل ه ل ك ل ش ي ء ق د ر ا و ل ا ي اسم من المحيط من نساءكم إن ا ر ت ب ت م فعدهن ت ثلاثة أشهر واللائي لم يحيط وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن ومن ي ت ق الله يجعل له من أمره يسر ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن إِلَّا ا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيَآتِهِ وَيُعَظِّمَ لَهُ أ َ ج ْ ر َ ا ر أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ س َ ك َ ت ُ م َ مِنْ و ُ ج ُ د ِ ك ُ م ْ وَلَا تُطَارَّهُنَّ لِتُطْيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَفْقِّوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى ي َ ض ْ ع ْ ن َ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أ َ ض َ ع ْ ن َ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أجورهم واتمروا بينكم بمعروف و إ ن تعاستم فسترضع له أ خ ى لينفق ذو س ع ة من س ا ع ت ه وما قدر عليه رزقه فالينفق مما آ ت ا ه الله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 ف َ ق َ و ك َ أ ي ِ م مِن ق َ ر ي َ ة ٍ ع َ ت َ ت ْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ف َ ح َ ق َ و ك َ أ َ ي ّ م ِ ن ق َ ر ي َ ة ٍ ع َ ت َ ت ْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَدَّبَنَا ف َ ح ا س َ ب ن ا إ س ا ب ف ح ا س َ ب ا إ س ا ب ش د ي د َ و َ ع َ د ب ن ا ه ا ع ذ َ ا ب ً ا نُكْرَى فذاقت وبل ا أمرها وكان عاقبة أمرها خ س ر ا ف ع د الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أ ل ا ل ل ب ا ب فاتقوا الله يا ا ه ل الألباب قد أ ز ل الله إليكم ذ ك ر ا رسل يتلو فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراء رسول ا يَتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور و َ م َ ن يُؤمِن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 أن الله على كل شيء قدير. تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء ع ل م ا